يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات قال المؤلف رحمه الله مسألة اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور فقالت جماعة من أهل العلم هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة وممن قال بهذا القول علقمه والشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير وابن جريج وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل بل الثابت من النقل يؤيد خلافه وهو القول الآخر وحجه من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبينا دليل من قال إن الزلزلة المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب بن القرضي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطي إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى السماء ينظر متى يؤمر قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور قال قرن قال وكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى انفخ نفخة الفزع فتفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر وهي التي يقول الله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فيسير الله الجبال فتكون سرابا وترج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها أو كالقنديل المعلق بالعرش ترججه الأرواح فتميد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد فبينما هم على ذلك إِذْ تصدعت الْأَرْضُ من قطر إلى قطر فرأوا أَمْرًا عظيما وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أَعْلَمُ به ثم نظروا إلى السماء فَإِذَا هي كالمهل ثم خسفت شمسها وخسف قمرها وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك فقال أبو هريرة فمن استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال أولئك الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء أولئك أحياء عند ربهم يرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه وهو الذي يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد انتهى منه ولا يخفى ضعف الاسناد المذكور كما ترى وابن جرير رحمه الله قبل ان يسوق الاسناد المذكور قال ما نصه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء خبر في اسناده نظر وذلك ما حدثنا أبو كريب إلى آخر الاسناد كما سقناه عنه آنفا وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقد أورد الإمام أبو جعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب بن عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله ثم قال هذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جليل وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منها كما يقال اشراط الساعة ونحو ذلك والله أعلم انتهى منه وقد علمت ضعف الإسناد المذكور وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصريحه بذلك وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى أما سياق الأحاديث الصحيحة في ذلك فسندعه إلى لقائنا القادم إن شاء الله